هي أصل الدين العقيدة الصحيحة مبنية على الكتاب والسنة هي أصل الدين وأساسها فإذا صحت العقيدة وسلمت مما يفسدها أو ينقصها فإن بقية الدين تنبني عليها أما إذا خلت العقيدة فإنه لا فائدة من الأعمال ولا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة والدعاة إلى الله عز وجل ولهذا أول ما يبدأ, ما يبدأ به الرسل دعوتهم تصحيح العقيبة فهول ما يقول الرسول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وغيره ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين لما بعثه الله عز يدعو إلى الله أول ما بدأ به تصحيح العقيدة فكان يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا للعبادة وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأسجار والأحجار والأحيى والأموات غير ذلك من المخلوقين بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى تصحيح العقيدة قبل أن تفرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج مما يدل على أن هذه الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة وإي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله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 الخلل في العقيدة إذا كان يناقضها فإنه لا يغفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشهد أما الذنوب التي دون الشرك وإن كانت كبائر فإنها حريقة أن يغفرها الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشر لمن يشاء فهذا دليل على أن العقيدة هي الأصل وهي الأساس وهي التي يجب أن يتعلمها الإنسان كما جاءت القرآن وفي السنة وكما درج عليها سلف آله الأمة لأنه إذا كان يجهل العقيدة فقد يقع فيما يخالفها خصوصا وأن كثيرا من الناس يمارسون أشياء تخل بالعقيدة قد تفسدها وتبقلها وقد تنقصها فإذا كان لا يعرف العقيدة الصحيحة ولم يتعلم فإنه حري أن يقع في الخلل في عقيدته وهو لا يدري مجاراة لما يفعله بعض الناس أو اتباعا لدعاة الضلال الذين يدعون الناس إلى إفساد عقيدتهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يجزهم من الظلمات إلى النور والذين تظروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار من يخرجونهم من النور من العقيدة الصحيحة والهداية إلى الظلمات إلى الشرك إلى البدع إلى المحدثات إلى الخرافات وهي ظلمات بالله فهذا فيه تحذير للمسلم من أن تختل عقيدته وهو لا يشعر أو أن يتق بدعاة الضلال قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المظلين وما أكثرهم لا تكثرهم الله من هنا يتبين أنه يجب على المسلم أن يعتني بعقيدته وأن يتعلمها من مصادرها الصحيحة والحمد لله قد قلفت مؤلفات مطولة ومختصرة في شرح العقيدة وبيانها وبيان ما يضعدها ويسدها ويمتوفرة فما على المسلم أن, أن يقرأ هذه الكتب المفيدة في موضوع العقيدة حتى استقيم عليها ويحذر مما يبادها ويسدها فالأمر ليس بالهيئ الأمر مهم جدا نعم هناك ممارسات ممارسها كثير من الناس وقد يتسمون بالإسلام ويتصفون بالعلم أيضا يمارسون أشياء تخالف العقيدة من ذلك الشرك الأكبر والأسر الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله من الأولياء والصالحين والموتى وغير ذلك لأن الدعاء هو هو العبادة دعاء هو العبادة يعني هو أعظم أنواع العبادة لأنه يتضمن العبادة من الفضوع والاختقار إلى الله والعلم بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله توكل على الله والرجوع إلى الله فالدعاء يتضمن كل هذه الأمور ولهذا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد قال سبحانه قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدقلون جهنم داخلين قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالدعاء همية وعظيمة وكثير من الناس من يدعو غير الله في المهمات والملمات والشداعي يدعو وينادي ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى على المسلم من يتنبه بهذا الأمر فإنه خطير جدا من الناس من يذبح لغير الله للتطرب إلى المخلوق إلى العموات إلى الأضرحة يذبح لغير الله ويشرك بالله الشرك الأكبر لأن التقرب بالذبيحة إنما يكون لله عز وجل لا يتقرب بذلك إلى غير الله قال تعالى وإن صلاة ونسك ونحياي وممات لله رب العالمين لا شريط له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم والنسك هو قال تعالى فصل لربك وانحر فجعل النسك قرينا للصلاة وجعل النحر وهو الذبح قرينا للصلاة وكما لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله بعض الناس يذبح لغير الله يذبح للأموات لأجل أن ينفعوها أو يدفعوا عنه الضرر أو يشف الذي فيه أو في أولاده يذبح لهم من أجل الشفاء والعلاج كما, كما يزين لهم شياطين الإنس والجن البحون لغير الله عز وجل وفي السنة لعن الله من لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه فالشرك الأكبر هذا يبطل العقيدة من أساسها وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك وما أكثر ما تقع هذه الأمور عند الأضرحة الموجودة في كثير من بلاد المسلمين وربما يغتر الجاهل بذلك لا سيما وأنه يرغب ويقال له يحصل لكذا ويحصل لكذا ف يذبح لغير الله وينظر لغير الله ويقول هذا من التوسل بالصالحين هذا شرك وإن سميته توسلا فهو شرك والأسمى لا تغير الحقائق وكذلك مما يكل بالعقيدة الشرك الأصغر الشرك الأصغر وهو يكون, يكون بالأقوال الظاهرة مثل الحلف بغير الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من بغير الله فقد كفر أو أشرح قال عليه الصلاة والسلام لا تحلف بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الحالف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر وهذا مما يجري على كثير من الألسنة الحلف بغير الله والنبي يحلف بالنبي يحلف بالكعبة يحلف بالأمانة وهذا شرك شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب ما يكون في نية الحالق وهو واقع وكثير ممن لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يقرؤون النهي عن الحلف بغير الله عز وجل ومن ذلك ما يكون في القلوب من الرياء الرياء في الأعمال لأن يودي العبد العبادة أنها لله وهو يرائي بها الناس ليمدحوه أو ليثنوا عليه أو غير ذلك من المقاصد فهذا ريا والعياذ بالله وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أصبح عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي والشرك الخفي هو الرئي لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل إليه قال تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فالرياء خطير أدخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأن كل إنسان يحب الثناء ويحب المادح ويحب المظهر الحسن ربما يحمله ذلك على الرياض في العبادات كونه يتجمل بجسده بالخياب واللباس والطيب والمظهر الحسن هذا مطلوب مطلوب جمال الهيئة والمظهر أما كونه يتجمل بالأعمال عند الناس وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الناس هذا هو المصيبة القبرى أقفف ما أقاف عليكم الشرك الخفي فإذا وما هو يا رسول الله قال الرياء سمي رياء لأنه من الرؤية يريد أن يراه الناس وكذلك السمعة مثل الرياء وهو أن يحبا يسمعه الناس يسمعون دعاء ويسمعون أقواله التي ظاهرها أنها طيبة وذكر لله وهو يريد أنهم يمدحونه ويقولون يذكر الله كثير الذكر فلان فلان يطلب العلم يعلم العلم يفعل كذا وكذا يجمل صوته بالقراءة من أجل أن يمدعه الناس كل هذه من, من, من أنواع الرياء من السنعة هذا من السمعة ومن رأى رأى الله به لأن الجزاء من جنس العمل ومن سمع سمع الله به وأول من يدخل النار يوم القيامة ثلاثة رجل آتاه الله علما فعلمه لكن علمه ريان لم يعلمه لأجل الله فهذا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ما عملت فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته يقول الله له حدث ولكنك تعلمت العلم وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم, يسحب به ثم, يسحب ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياب بالله والثاني رجل آتاه الله مالا كثيرا وجعل يتصدق ولا يترك مجالا من مجالات الخير إلا وأخرج فيه من المال لكنه يريد المادح لا يريد ثواب الله فهذا يؤتى به يوم القيامة فيقول له ماذا عملت بمالك فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له خذبت ولكنك فعنت لي قال هو جواد وقد قيل ثم يمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله والثالث <تصفيق> والثالث رجل جاهد جاهد في سبيل الله قاتل الكفار وأبلى في اقتال الكفار لكنه لا يريد وجه الله وإنما يريد أن يقال هو شجاع وجريد فيتابه يوم القيامة فيقول الله ما لعمل فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت استشهد جاهدت فيك حتى قتلت وبنيتها أن الناس يمتحون وقال هو جريد فيقول الله لو كلبت ولكنك قاتلت ليقال هو جهي وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار هذا هو الرياء يا عباد الله أن نحذر أن يدخل الرياء أعمالا ولكن حكم للإنسان بشر فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له حب السنة وحب المدح يتظاهر بالعبادة ليمدحه الناس وهو أصله لا, لا يريد الرياء أصله بدأ العمل لا يريد الرياء لكن جاءه الشيطان في أثناء العمل وأغراه بحب المدح والثناء فدخل في قلبه شيء من ذلك فهذا إن تاب إلى الله في الحال واستعاد من الشيطان ترك الرياء وواصل الإخلاص لله في العمل فإنه لا يضر وأما إن استمر معه الرياء فإن عمله يضر لأن الرياء يضطل العمل لأنه لم يقصد به وجه الله والله إنما يضر ما أريد به وجهه وحده لا شريط له مما يخل بالعقيدة قد يخفى على بعض الناس هناك أشياء يمارسها الناس ويتخل بالعقيدة مثل الذهاب للسحرة والكهان لأجل العلاج عندهم والتداوي عندهم أنه أصيب بالمرض فيريد أن يعالج هذا المرض لا حرج عليه في العلاج قال صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام لكن إذا تعالج بالأمور المباحة فلا لغم عليه قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله هداء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهل لا لوم عليه ذلك داوى بالدواء الذي أنزله الله سبحانه من الأدوية المباحة والرطية الشرعية والأدعية لا لوم عليه في ذلك هذا سبب من الأسباب المباحة أما لو أنه أراد أن يتعالج بأمر محرم فهذا لا يدوز أن يتعالج بالذبح لغير الله عند الكهار والسحرة أن يتعالج بالقلاسم أن يتعالج بالأمور الشيطانية من أجل الشفاء فهذا تداوى بأعظم الحرام والشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه واغن السنة ورواه مسلم بصحيحه من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما لا الذهاب إلى الكهان من أجل العلاج أو من أجل سؤالهم عن المغيبات أو عن مستقبله ماذا يكون متى يتزوج متى يسافر متى متى يذهب إلى الكهان أن بالله عز وجل. لأنه ذهب إلى الذين يدعون علم الغيب ليسألهم عن مستقبله وعن أموره فهذا لم يتوكل على الله ولم يؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى كذلك قد يصاب الإنسان بالسحر والسحر مرض خطير وقد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر عليه الصلاة والسلام على يد اليهودي ولكن علاجه إنما هو بالأمور المباحة علاجه بالرقية الشرعية علاجه بالأدوية المباحة ما الله جاء لله ما له جواءا أما علاج السحر بالسحر فهذا كفر كفر بالله وإفساد للعقيدة قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكوهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له لا يجلس الذهاب بحال من الأحوال لأنه إذا ذهب إليهم فقد رضي بعملهم وعملهم كفر بالله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تعليم السحر وتعلمه إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أدل على أن السحر كهر تعلمه وتعليمه وكذلك العلاج به فلا يجد الإنسان أن يذهب إلى السحرة ليتعالج عنده من السحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من المرض ومن الجراح ومن وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام لكنه تعالج بالرقية أتاه جبريل عليه السلام فرقاه وعوده بالقرآن للإخلاص والمعوذتين فشفاه الله عز وجل هذا هو طريق العلاج من السحر السحر يعالج بالقرآن بالأدوية المباحة ولا يجوز أن يذهب إلى السحر ليتعالج عندهم فكيف يعالج المرض البدن بالمرض العقدي والعياب بالله كيف يعالج مرض بدنه بمرض قلبه هذا من الانتكاز عليه أن يتوكل على الله ولا يقنط من رحمة الله وأن الشفاء يد الله وأن الفرج قريب يحسن الظلم بالله مع فعل الأسباب المباحة فالله جل وعلا قريب مجيب ولا يأس ولا يقنق لكن يحافظ على عقيدته أكثر مما يحافظ على حياته وعلى بدنه فإنها إذا فسدت عقيدته خسرت دنيا والآخرة وظل ضلالا مبينة فيجب التنبه لهذا كذلك من ما يقل بالعقيدة التطير وهو التشاهم التشاهم بالأشياء التشاهم بالطيور التشاهم بالأشخاص التشاهم بالدواب والبقاع هذا هو التطير وهو يدل على ضعف العقيدة لأن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يتطير قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا يعني يقع في نفس الإنسان الإنسان بشر فقد إذا رأى شيئا يكرهه وأنه يتشاعر به ماذا يعمل عليه أن يتوكل على الله ولا ترده الطيرة عن شغله لا ترده الطيرة عن شغله بل يتوكل على الله عز وجل وفي الحديث من ردته الطيرة فقد أشرف فعليه أن يمضي ويتوكل على الله كذلك تعمل الدعاء لأن يقول اللهم لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا ذك فبهذا تزول عنه يزول عنه التطير بإذن الله من ردته الطيرة عن شأنه فقداشه أما من لم تغد توكل على الله ودعى بهذه الأدعية فإنا لا تغره كذلك من الشرك أيضا قول لو الله وأنت لو الله وأنت ما شاء الله وشئت وما أشبه لالك لولا فلان ما حصل كذا لولا فلان ما حصلت على الوظيفة لولا فلان فالنا حاصل على الوظيفة هو اللي ردم هذا من الشرك الأصطر من الشرك في الألفاظ فعلى المسلم يتجنب كلمة لو. له قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه واسعين بالله ولا تعجزا تعجزا فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما شاء الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان عليك أن تتجنب كلمة لو وأن تتوكل على الله سبحانه وأن تعلم أن الله لو قدر لك هذا الشيء لحصل ولما لم يقدره لم يحصل قال صل الله عليه وسلم وعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه وقالوا أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل وما أصابه من خير فمن الله وما أصابه مما يكره فهو أيضا من الله لكن بسبب ذنوبك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم علي أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله هذه أمور ينبغي للمسلم أن يراعيها كذلك مما يخل بالعقيدة التبرك بالآثار تبرك بالآثار والأشجار اعتقال البركة في هذه الأشياء البركة من الله سبحانه وتعالى وتنال من الله وتطلب من الله لا يتبرك في الصالحين والأماكن التي حل فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين فإنها بقاع أو مباني ليس عندها نفع ولا ضر وإنما هاج بيد الله والبركة من الله جل وعلا فلا يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو المباني أو الأمشنة إلا ما جعله الله مباركاً ما جعله الله مباركاً إنه يتبرك بالكماء زمزم إنه مبارك وكذلك الطواف بالبيت العتيق والصلاة عند البيت العتيق والدعاء إن الله جعله مباركاً تنال المكان من الله في هذه التقاع وهذه الامكنة من الله لا من المكان ولا من الكعبة ولا من الحجر الالتسود ولا من المقام مقام ابراهيم وإنما هذه الامكنة للعبادة والذي ينزل البركة والخير هو الله جل وعلا اعتقد أن الخير من الله لا من البقاع ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من, من المباني وإنما هو من الله وإذا أمره الله أن يعبده في مكان معين فإنه يذهب ويعبد الله فيه مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه أمكنة للعبادة من صلى فيها أو اعتكف فيها فإن الله جل وعلا يضاعف له صلاته ويبارك له في أعماله أما, أما هي إنها ليس عندها مخلوقات ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بعد فتح مكة كان معه ناس من الصحابة حديث عهد حديث عهد بالإسلام أسلموا قريبا ولم يتعلموا العقيدة <تصفيق> تماما فلما مروا على قوم عندهم شجرة قوم من المشركين عندهم شجرة يتبركون بها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها بها لاتبرهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق سمون شجرتهم ذات أنواق فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواق فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب من هذه المقالة وعره ذلك بوجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال الله أكبر, الله أكبر الله أكبر إجلالا لله سبحانه وتعالى إنها السنن يعني التقليد قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له ماليان لأن, لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر وأغرق عدوهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله يعكفون على أصنام الله يتبركون بها فمن جهلهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما له ماليان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 إلا ما جعله الله مباركا وأمر بأن يعبد الله فيه فهذا له خط مناقر لكن مع الاعتقاد لأنه لا ينفع ولا يضر إنما الظار والنافع هو الله ولهذا لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقبله اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك مسألة مسألة اقتداء ما هي التبرك فأنت حينما تقبل الحجر أو تستلم أو تشير إليه إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لأنك تطلب من الحجر البركة أو النبع إنما هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعلم هذا فالعقيدة مهمة جدا وينبغي العناية بها وينبغي تجنب كل ما يخل بها وأن لا يغتر للإنسان بما يفعله الناس أو ما يكتي به بعض الناس لا يغتر بهذا بل عليه أن يتبع الحق ويصح عقيدته ويهتم بها لأنها هي أساس الدين وهي مصدر الخير وهي الصلة بالله عز وجل فالله جل وعلا أمر ألا يدعى أمر أن لا يدعى إلاه أمر أن لا يطاع إلاه سبحانه وتعالى أمر أن لا يذبح إلاه أمر أن لا ينذر إلاه لا يسجد إلاه لا يصلى إلاه لا يصل تؤدى أي عبادة من أنواع العبادات إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك وأنا أول المسلمين ولا غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم لما كنتم تعملون وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اجمعين مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد dot والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته